فاه دلاميه الصبر الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصبط صد عن قريب رايه الامل واصبر على كل ما ياتي الزمان بي صبر الحسام بكف الدارع المبالي وجعل بالحرص الاقما تحظى بما ترجو منه العز والتأييد في عجل ولا تكونا على ما كذا حزنه ولا تظلم بما اوتيت اجلني واستعن الحلمه في كل الامور ولا تسرح بباذره يوم من الى رجل ويموليت بشخص لا خلق له فكن كانك لم تسمع ولم يقل ولا تمارس في ام في محاوره ولا حليما لكي تنجو من الذل وانا يا غرمن كمن يبدي بشاشته اليك خدعا فانه ثم في الاسل وان اردت نجاحا او بلوغ غمنا ختم امورك ان حاس ومنتعلي ان الغتام بما بالحزم متصب وما تعود الاقصر قول والعمل وان يقيم بعرض طاب مسكنه حتى يقد ادم السهل والجبل ولا يضيع ساعات الزمان فلن يعود ما فات من ايام الاولي ولا يراقب الا من يراقبه ولا يصاحب الا كل ذي نبل ولا يعد عيوبا في ورى ابدا بل اعتني بالذي فيه من الخلل ولا يظلم سوءا ولا حسنا بل تجارب تدهي على مالي ولا يعمنوا امنا من صبح غد الا على وجل من وثبه الاجن ولا يفض عن التقوى بصيرته لان المعالي اوضح السبله فَمَن تَقَى وَمَنِ ابْتَغَى لَمْ يَخَفْ عَدَالَهُ يَوْمًا مِنَ الْعَطَامِ مَن لَمْ يَصُنْ رَبُّهُ مِمَّا يَتَنَسَّى عَارٌ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا مِنَ الْحُلَلِ مَنْ اجْتَبَى صَوَافَّ الدَّلَالَةِ تَجْرِبَةً فِي مَا يُحَاوِلُ حَمْلَ رَأَى مَعَ الْحَمْلِ مَنْ سَالَمَ مَجْهُولًا يَا لَيْتَ قَائِلًا مِنَ بِحَرْبِ أَدُوٍّ جَاءَ بِالْخَيْلِ من ضيع الحزن لم يظهر بحاجته، ومرة ما بصيام من عجب لم ينلي. من جاد سادة وأحيا العالب نلهو، بديع حمد بمد عنزني متصني. مرة من ما نيل العلاء بالمال يجمعه، من غير جود بلي من جلي وبلي. من عم يصون نفسه ساد خليقته بكل طبع لعي من غير منتقني. ما جانا ثغراةٌ لو كان جنانا ندما لنفسه ورمي بالحادث الجلني فخذ ما قال قدير قد عائك من انصغت وابعد طول الخدر في عذبي